時点で 我们... min وَنَهُ مَ فيِي السَّمَكِ وَ الأأَرضِكُُ لَ وَلَهُ الْمَثَالُ أَنَّ لَا فِي السَّمَاءِ عَلِيّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Thank you. كذلك نفصل Um, out oh. فقرة الله التي فقر الناس عليها مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَصَافِحُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ <تصفيق>